وَاِيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 أصحاب النار لهم فيها قوادون ألم تر الذي حَجَّ إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ طال إبراهيم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 قال بل لبثتَ مِعَامِ فَانْظُرْ إِلَى قَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ثُمَّ ثوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن كلي قم إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل دبّل منهم جزء ثم ادعهن ثم دعهم يأتينك سعياء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 قمنوا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقتی اتباعها آذا، و غني